Me mm -hmm. قمر إذا تماما والنهار إذا جل Oh mm -hmm. mm ونفتي وما سوا غفلها ما ضجرها قدر لحما زكاها وقد خاض من دفاها كذبت تمود بطرواها إذ فقال لهم رسول الله ما قتل قالوا فذمتم ماذا نجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق ما عنق الإنسان من ما Um <laughs>